لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل س ع للعلوم إنما ع م ا ن د ا ل ه ا يدريك ل ا س ل ل لعن ه ا ل ك ا ف ر ي ن فيها أبداً لا يجدون وليا أبدا لا موسوعه م في ا ل ن ا ر ي ق و ل و ن ي ا ل ي ت ن ا أ ط ع ن ا ا ل ل ه ي ق و ل و ن ي ا ل ي ت ن ا أطعنا أطعنا الله ا ل ر س و ل ا وقالوا ربنا موسوعه النابلسي ب ل ا ربنا آتهم ل ع ف ي ن م ن الاسلاميه ع ذ ب ع ن ر ا يا ي ا الذين آ م ن و ا ل الله تكونوا آذوا ا ل ل ه ح س ا ى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 على ل ا س م ا و ا ت و ع ه ا ل ن ا ب ل وأشفقنا ب ي ن أن ي ح للعلوم ن ا ل ن ا إ ن س ل ا م ا ج ه و ل ا